اليوم على علا علي يومه لله صلوا على علي اصغوا السامع يا طالب الروش ديما الذي بِنَيمُ مُطَّبَّقٌ قَدْ خَصَّ وَالمُرْتَضَى عَلِي مُحَمَّدٌ قَدْ شقى من مِنَ الْحَامِدِ اسْمُهُ ومشتق من اسم اسْمِ البَاعِلي تَبَعَ عَلِي مُحَمَّدٌ فِي سَبْعِ السَّمَاوَاتِ قَدْ رَقَعَ وَكَأَنَّ آدِيها فِي جِرَايَةِ الْمُنْتَظَى ذا سند كما بن عليه كذا علي كذا المصطفى ذا ابو علي كذا علي المصطفى ذا ابو علي على علم عليول على علا عليول هادي الله صلوا على علي فاضت حوج الى حاصل ترابي شخص قال جبريل وذا علي محمد بالاملع خيطا ذا وخلفه سمعنا لطفا كان يقضي موهم عالم محمد رب العرش اعطى وكوثرا كما لك ذي علي محمدو تاج الفخر في العاشر تاتهو كذا لواء الحمد يحمله علي محمدو اولى النصير الناس كلهم كذا عليك ولله في هذا ذي علي كذا عليك الله في غالقذ عليه عليون على علم عليون على علا عليون ولي الله صلوا على علي محمد شق البدر فخرا ومعجيزا له كاذالك الشمس قد بدها علي محمد قد وجا ربي بدي قيدي جايتن كاذالك بنت المصطفى وجها علي محمد يا محمود الباعليم مجدا فدعيت كما النوار الاولى حب علي محمد فاض قلبي هو انت كذا الشاب لما انطغر دبوه علي كذا الشاب لما انطغر دبوه علي عليون على علم عليون على اولى عليون فلي بالله صلوا على علي